أغتلن أولادهن ولا يأتين بمؤتان يفترينه ولا يأتين بمؤتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعطلن طينك في معروف فبائع هو فبائعن واستغفر الله ان الله غفور رحيم